ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة وأن يجعله حجة لنا لا علينا أيها الإخوة هذا هو اللقاء الثاني حول غزوة الأحزاب المباركة ونحن كنا قد استعرضنا في اللقاء الأول حول غزوة الأحزاب بعض الأمور الضخمة العظيمة ولكني أريد تعليقا على ما ذكرته في الحلقة الماضية أو في اللقاء السابق أن أعلق على بعض الأمور الأمر الأول هو أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا باستمرار من أسباب النصر دائما خلقه رحمته بره رأفته ولذلك ورد في سورة الأحزاب نفسها قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم يعني بسبب رحمة من الله جعلك لينا لمن حولك من المسلمين وقال له إن هذا اللين سر من أسرار انتصاره لدرجة أنه لو كان قال ولو كنت فضاً غليظ القلب لن من حولك لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل التراب في أثناء حفر الخندق هو أيضا الذي في واقعة أخرى عندما أرادوا أن يذبح شاتا وقال واحد من الناس علي ذبحها والآخر قال علي سلخها والثالث قال علي شيها يشويها وطبعا يعني تعاونوا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلي جمع الحطب لو ركزتم في هذه الواقعه بالذات ستجدون أن من يذبح يأتي بزكين ويقول بسم الله الله أكبر وخلص والذي يسلخ يأتي ويسلخ الإهاب وخلاص والذي يشوي يضعها على النار ويظل يديرها وهو في مكانه إنما من يجمع الحطب يمشي وسط الكثبان والوديان والصحراء ويجمع من هنا حطب ومن هنا حطب، يعني هي المشقة الحقيقية فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار أشد الأعمال مشقة بل يختار الأعمال التي قد لا يقبلها الواحد منه لأنه يرى نفسه إنسانا كبيرا ويختارها ليعلم أصحابه هكذا فهكذا فعل في حفر الخندق وهكذا حف صنع في ذبح الشاة المسألة الثانية التي يهمني أن أشير إليها أنه طبعا لازم واحد يتساءل ويقول طب يا عم الشيخ ومش حفر الخندق ده يعتبر نوع من أنواع الجبن أنا جاي العدو مش أنا لو قوي ومش هممني وأريد أن أجاهد في سبيل الله فالأقابلهم والأقاتلهم والانتصر عليه إنما لما تيجي تحط خندق تمنع القتال بيني وبينهم أليس في هذا شيء من الجبن؟ في واقع الأمر هذا ليس جبنا بالعكس هذا تعليم لنا لفنون القتال أنتم ترون الآن أن في الحرب العالمية بين ألمانيا وخصومها صنع خط دفاعي منيع وأن اليهود في محاربتهم للعرب والمسلمين صنعوا خطا دفاعيا منيعا اللي هو خط برليف المشهور عند كل الناس وأن في أمريكا الجنوبية صنعوا خطوطا دفاعية فالإسلام وهو يشرع للناس ما بيخافش ما بيخافش من الناس لا يقولوا يا خبر ربي ده المسلمين خايفين هو يشرع للناس أن فنون القتال علم العسكرية ومن علوم الإسلامي ومن سننه ولازم نعرف كده حدش يهز ثقتنا في أنفسنا ويقول لنا إن هذا جبن لا هو شوف يا أخوان الرسول في أحد جعل الجبل وراءه كحصن الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر نزل عند بئر الماء ليمنع عدوه من الشرب ولي وليمكن المسلمين من الشرب عنصر انتصار وعنصر نجاح إذا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن نجمع عناصر النجاح بقدر ما نستطيع من خلال التخطيط المادي ولذلك مسألة الخندق ليست مسألة شجاعة أو جبن، وإنما مسألة تحصيل فنون القتال الفنون العسكرية كسنة مؤكدة من سنن الدين أنك تعتصم بالعلم العسكري وأنت تخطط للقاء عدوك ولذلك الواقعة الثالثة التي يهمني تماما أن أقف عندها واقعة إيه؟ الثغرة فاكرين الثغرة عارفين الثغرة متذكرين ثغرة في حربنا مع اليهود في حرب 73 أو رمضان 93 كانت هناك خطوط دفاعية للمسلمين للمصريين في بلادهم متمثلة في حاجة اسمها الساتر الترابي ومتمثلة في وجود جيش الثاني والثالث منثورين على طول الجبهة لكن العدو لاحظ ثغرة مكان صغير يستطيع أن ينفذ منه بين الجيشين فدخل منه واقتحم طيب ألم تلاحظوا في اللقاء السابق ان اللي حصل في الخندق حصل بالضبط هذا الكلام أن الخندق حفر عريضا حفر عميقا إلا في نقطة منه كانت ليست عريضة بالقدر الكافي لم يسعفهم الوقت لإكمال عرضها فاجتاز منه فارس أقوى من المعدل العادي فارس أقوى من المعدل العادي اجتاز كأنه يطير فورق الخندق واجتاز الخندق طب ما هذه ثغرة لكن الفارق كبير الفارق هنا كبير الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الخطه الدفاعية المتمثله في الخندق لكنه توقع أنه قد توجد ثغرة أو خلل يستطيع العدو أن يجد ثغرة منه فهيا وراء كل ثغرة سرية صغيرة من المقاتلين المسلمين الفرسان الأشداء بحيث ان بمجرد ان يجتاز فارس الخندق يجد من يقاتله ويجهز عليه فورا انما في الثغرة التي حدثت في حرب 73 اجتازوا ولم يكن هناك خط دفاع بديل خط تاني فدخلوا واقتحموا ومشوا الى مسافة من المسافات كلام ده درس كبير يعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يخط يعد خط الدفاع الاول ثم يعد خط الدفاع الثاني ثم خط الدفاع الثالث يعني مقدرة دفاعية بحيث انه عند الفشل في جزء من الخط الاول تجد الثاني تجد الثالث. لشان تعرف المسألة مش بالبركة مش والله اذا عم الشيخ فلان الرجل الطيب جامع وز... لا المسلم مسلم فطن المسلم شوف المسلم عالم بزمانه ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن صحف إبراهيم المسلم عالم بزمانه مقبل على شانه أيس فضل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين عارفين يعني إيه لا يلدغ من جحر مرتين يعني حينما يرى جحرا قد خرجت منه عقرباء مرة ولدغته فإنه يتخذ كل الاحتياطات كاملة ضد هذا الجحر بحيث لا يمكن أن يلدغ منه مرة أخرى يعني صاحب المسلم يقض لذلك الثغرة التي حدثت في الخندق والله أنا أعتبرها من رحمة الله لأنها علمتني أنا شخصية وعلمتكم وعلمت المسلمين جميعا أن من تغلب على خط الدفاع الأول وجد الثاني كما حدث في بدر كما حدث في احد وكما سترون في حنين وكما سترون في تبوك دائما هناك بدل خط الدفاع خطين وثلاثه يبقى المسلمين الهبل البلهاء ليسوا مسلمين إنما المسلم فطن بطبعه المسلم الذي لا يعرف كيف يحكم حاله لم يتطعف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تعلمنا فعلا من دروس الغزوات لعرفنا أن المسلم يقظ مدرك لما حوله لهذا لو كان هناك إنسان يسعد بالثغره فهو نحن كمسلمين لأننا تعلمنا منها درسا وكانت سببا في فلق عمرو بن عبد ود الفارس المهول في تاريخ الشرك فارس كان يحارب بسيف واحد اربعين فارسا فيرميهم يمين وشمال انتهى عمرو بن عبد وانتهى لما جاوز الخندق فوجئ ابي علي بن ابي طالب قال له انت مين قال له انا علي قال له لا ده انت ابن اخي لا اريد ان اقتلك قال ولكني انا اريد ان اقتلك فغطاض عمرو بن عبد الود انا اللي بطير الرجال يمين وشمال يجيلي كان طفل عيد صغير علي بن ابي طالب ده كان صغير السن كان لا يجاوز سنه عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين سنة عند الهجرة يعني كان في سن اصغر واحد من الحاضرين اليوم سبحان الله لكن علي قال ولكني اريد ان اقتلك في سبيل فماذا كانت النتيجة كانت النتيجة انهم تحربوا فقهره علي وعلي هذا كان شاب صغير بس ما كانش بيشيل سلسلة مفاتيح لفها كان يحمل سيفا فيفلق هوام الفرسان التي انتصرت وقفت بحضراتكم في اللقاء السابق عند محنة أو عند نقطة فاصلة هي نقطة أن بني قريضة اليهود نقضوا العهد وأصبح المسلمون في الوسط بين ناس من وراهم وناس من قدامهم من وراهم ثلاث تلاف مقاتل مثل عدد المسلمين بالضبط ومن أمامهم عشرة ألاف مقاتل ونساؤهم وصبيانهم هناك ماذا نفعل والقرآن يحكي هذا في سورة الأحزاب يقول اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم فحصل لكم إيه وإزاغت الأبصار بيت بص هنا وبص هنا وافتكر زوجتي وأفتكر أولادي وأفتكر بيتي وأفتكر الكارثه اللي أنا عايش فيها الوقت وأفتكر القتال اللي من وراي أبص هنا وإزاغت الأوصال وبلغت القلوب الحناجرة القلب لما يدق تحس ان الحنجرة هنا بتدؤ معاه وإنك خلاص وتظنون بالله الظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا والكافرون او المنافقون بدأوا يقولوا محمد كان يعدنا اننا سنأخذ فكرين قلنا ايه في اللقاء السابق كان سنأخذ كنوزة فارس والشام واليمن ويقول ابشروا هزيمة فاتيح كذا وقصر المدائن والواحد منا لا يأمن ان يمشي مترين بعيدا عن الناس ليدخل الى دورة المياه بدأ المنافقون يتكلمون وبدأت تظهر كلمات فظيعة فضيعة عشان انا قلتلكم ان الغزوات دي من ضمن مزاياها انها بتفضح المنافقين اللي المختبئين فاكرين مقص المنافقين واليهود فاكرين كلامي عن هذا المقص فجئنا بواحد يقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورة كانوا بيتحكوا علينا وافتضح نفاق بعض الناس الذين لم يثبتوا الذين ليسوا مؤمنين ظهروا كانوا مخ... يا أخوانا أنا قلت لكم من أظن في أول أو ثاني لقاء في هذه السلسلة إن في منافقين النبي نفسه لا يعرفهم صلى الله عليه وسلم ربنا قال له كذا قال ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم أنت ما تعرفهمش نحن نعلمهم الله يعلمهم طيب في النهاية إزاي يعرفهم لدرجة أن نعرف خذيفة بن اليمن أسمائهم واحد واحد قبل أن يموت أن يموت عرف واحد من الصحابة اسمه حذيفة بن اليمان عرفوا أسماء المنافقين واحد واحد قالوا المنافقين هم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان طيب الآية بتقول لا تعلمهم وحذيفة بن اليمان عرفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في الوسط كيف كشف المنافقون هو ده هي هذه الغزوات التي جعلت القلوب يفتضح ما فيها شوف كلمة يفتضحوا وما فيها فجاء منهم من قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غروره كانوا يعدوننا قصور الشاب وقصور اليمن وقصور كذا الآن لن نستطيع أن نذهب إلى دورة المياه الله ورسوله وصدق الله ورسوله وكل الكلام ده بقى اللي بيحصل في الأعداد بين الخيام القرآن بينقله ويعمل تقرير به لنا عشان نتدرب ونتمرن المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله والكافرون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وبأصبحت المطحنة يا سادة مطحنة تقضي على استقرار المسلم على استقراره نتيجة فضيعة كيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بخطة سبحان الله كما قلت لكم تنصره على هؤلاء وعلى هؤلاء صحيح بنصر من الله لكن انظروا إلى خطة قائد عسكري تخلي 13 ألف شماله وجنوبه متبحترين ملهمش قيمة أول شيء عمله أنه أول شيء أرسل ليتأكد هل بنوا قريضة فعلا نقضت العهد أم لم تنقضه أرسل مين أرسل قائدين الأوس والخزرج سيدة المدينة سعد بن معاذ سيد الأوس وسيد وسعد بن عبادة سيد الخزرج لأن دول لهم عهود مع الناس دول وافتكروا لو سمحتوا سعد بن معاذ ده لأنه في نهاية غزوة الأحزاب هتفاجأوا بحاجة مهمة جدا خاصة به الرسول عليه الصلاة والسلام بعته هو خلي بالك من عبقرية الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها علق عليها أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رحوا لبني قريظة يتأكدوا وقال لهم لو وجدتم القوم بخير وموفين لنا بعهودنا ولم يخونوا العهد تعالوا أعلنوا للمسلمين وقولوا يا رسول الله بن قريضة لم تنقض العهد وهي بخير وطمئن حتى نرفع من روح المسلمين المعنوي لكن إذا وجدتموهم قد خانوا العهد فلا تعلنوا ذلك للمسلمين الشائعات في أي معركة تهبط بالروح المعنوية. طب إذا لم تكن شائعات إذا كانت حقيقة وهي حقيقة فعلا ولو أشيعة تهبط بالروح المعنوية أقولها ولا لا؟ يجمع الله سبحانه وتعالى الحقيقة مع ما ليس حقيقة يعني يجمع الشائعات سواء كان لها أصل أو ليس لها أصل حقيقة أم خيال يجمعها معا في آية واحدة ويقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به كل ما يجلهم أي موضوع في اخافه للناس أو تأمين لهم يقولوا لا الأول يردوه الله والرسول وهو يقرر ما يذاع وما لا يذاع ولذلك أرجو أن يعلم المسلمون أن موقف الإسلام من الشائعات أنه ضد نشرها حتى لو كانت حقيقة الا بعد ان ننظر اعلاميا هل هي يا ترى تصب في مصلحتنا ام ضد مصلحتنا أو اقف هنا شوية كويس؟ هقف شوي. ونجيب بقى علوم الاعلام اللي بتدرس النهاردة في كل جامعات الدنيا وشوف علم الاعلام بيقول إيه عن الاعلام العسكري في زمن الحرب إذا لقتوا بيقول حاجة اليوم مع أن الإعلام لو قال غير كده يبقى هو الغلط وديننا صح لكن انظروا في الإعلام الآن ماذا يقول بعد أن وصل إلى نضجه بعد كل هذه القرون يقول هذا الكلام مع أنهم كانوا من فترة بسيطة يقولون بل الأخبار من حق كل الناس حصل أكثر من هذا في حرب أمريكا الأخيرة عندما دخلت العراق اتهم بوش بأنه لم يذع مجموعة كبيرة من الأخبار على الشعب الأمريكي ودافعوا عنه وقالوا إن له الحق في هذا ليه سيدي قالوا لأن النصر العسكري أو المعركة العسكرية تقتضي أنه ليس كل ما يعرف يقال ولا يذاع وهذا ليس حقا للشعب في زمن الحرب إذن حينما نرى النطقة الإعلامية في علوم الإعلام يقولوا هذا ونرى أن أستاذية الإسلام وأنا بقول لكم, مش أنا بقول لكم يعني أنه دليل على صحة ما يقول الإسلام لا الإسلام ما يقوله صواب نحن مؤمنون بالله فنأخذ ما جاء به الإسلام على أنه الصواب إنما أقول لكم إنه عندما نضج البشر فهموا هذا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به هذه كان الإسلام ضدها دائما أيها الإخوة إذا أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة ليتأكد من الخبر وثاني مسألة أنه أرسل حراسا إلى هو كان سايب خلاص المدينة محصنة لكن الآن بدأ يرسل حراسا إلى الأسر النساء والصبيان ليحرسوا أماكن النساء والصبيان فأصبح الجيش اللي كان ثلاث كمان أنقص منه بقدر حراسة النساء والصبيان والمحنه كانت سببا في كشف النفاق والمنافقين وأصبح الأمر يعني أحسن شوي أصبح أحسن خلاص في حراس على النساء والصبيان عرفنا أخبار بني قريضة لكن لا بد من, من, من شيء حاسم قاطع ينهي هذه المحنة التي نعيشها شيء مؤكد ماذا نفعل؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور أو أربعة أمور خلي بالك بقى الضلع المربع ماشي ازاي أول شيء فعله أنه فكر هؤلاء العشرة آلاف مقاتل الذين جاءونا معظمهم من أين من قبيلة غطفان طب ما احنا نقدر نخلي قبيلة غطفان تروح وجمع المسلمين ليشاورهم ما رأيكم ايها المسلمون نستطيع ان نصالح قبيلة غطفان على ثلث ثمار المدينة ثلث ثمار المدينة دي بسألها عجيبة جدا ان احنا ندلهم تلت المحصول الاقتصادي للمدينة ونقول لهم لكم ثلث المحصول الاقتصادي للمدينة وتسيبوا القتال وتروحوا وبهذا يتمزق جيش الكافرين أول ما سمعوا المسلمين هذا الكلام قالوا يا رسول الله هذا وحي هذا أمر لازم نسمع الكلام لازم نطيع قال لا هذا شيء أصنعه لكم قالوا فإذا فلا إذا فلا والله حتى ولو قطعت أعناقنا هؤلاء كنا نحن وهم على كفر وجهلية وما كانوا يأخذون مننا بلح تمر من ثمار المدينة إلا بيعا أو إكرام ضيف أو قرا لما يجلنا ضيف نقدم له طبق بلح فبعد أن أعزنا الله بالإسلام من وصالحهم على ثلث ثمار المدينة والله لا يحصل هذا أبدا برضو اللي قال كده احفظوا اسمه هو نفس سعد بن معاذ اللي لسه أينلكو من شوي استياره كأن سعد بن معاذ الذي قال هذا استشهد في المعركة غزوة الأحزاب عدد اللي استشهدوا فيها خمسة ستة من المسلمين فقط كان منهم سعد بن معاذ الذي صمم على عدم دفع تمرة واحدة عزة للمسلمين وعدم تقديم محصول المسلمين لعدوه إنما أنا من حقي أتعجب وأقول طب لكن الرسول هو اللي اقترح هذا الاقتراح صلى الله عليه وسلم يبقى الاقتراح ده ممكن يعني ولا إيه وهذا مرة اخرى كما قلت لكم عن المكيدة العسكرية ينقلنا الى المكيدة الاقتصادية انه قد يستخدم اقتصاد المسلمين ودفع معونات وما الى ذلك لصد الهجوم عن المسلمين ويتعلم المسلمون هذا ايضا فكانت النتيجة ان رفض المسلمون هذا طيب خلاص يبقى اذا اول نقطة ان احنا نرجع حوالي نص الجيش او تلته بان احنا نعطيله تلت ثمار المدينة رفضت فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم الى النقطة الثانية رجعوا معايا احنا قلنا ايه في اللقاءات اللي فاتت دي كلها من اولها الاخرة هتلاقينا قلنا ان في حرب عسكرية صح ولا لا ولقنا قلنا ان في مخابرات عسكرية وفي فرق للعمليات العسكرية الخاصة هنا بدأت الخديعة العسكرية تأخذ بعدا جديدا وده سلاح جديد في المعركة استخدام الحر الخديعة والحرب خدعة جاء رجل من غطفان من غطفان نفسها وده هو مفتاح النصر بقى في المعركة جاء رجل من غطفان اسمه نعيم بن مسعود جاء مسلمة وأسلم قال يا رسول الله إني رجل إني قد أسلمت وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قومي لا يعرفون عني هذا لا يعرفون عني أني قد اسلمت يرد عن المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك فينا عنا ما استطعت. واتفق على الخطة وذهب نعيم بن مسعود نعيم بن مسعود ده ايه مسلم لكن الناس فاكرين انه هو ايه كافر محدش عارفه فماذا فعل ذهب الى بني القريبة انا عايزك خلوا بالكم يا جماعة اصليحنا فهمين ان المسلمين دون مسلمين بلهاء الحرب مكيدة عسكرية الحرب علوم عسكرية الحرب عمل حقيقي ليس المسلم بهذا الابله الذي يعيش على الارض لا يفهم نعيم الى بني قريضة قال لهم انتم تعرفونني تعرفون ودي لكم القديم تعرفون اني على صلة معكم من قديم تعرفون حبي لكم تعرفون اخلاصي القديم لكم صح ولا لا قالوا صح قالوله والله قريش وغطفان والقبائل التي تقف خارج المدينة يوم تتعب, يوم تتعب سوف تترك المواقع وترجع لبلادها إنما أنتم ستظلون في المدينة يتفرغ لكم محمد ويعود إليكم ويقتلكم دول يوم يتعبوا هيمشوا ويفضل ما فيش بينك وبين محمد حد وتبقوا أنتو وجهاً لوجهاً مع محمد يدبحكوا بقى كيف تقاتلونه كيف تأمنون انتم بتحلفوا قريش وغطفان طب وش ضمانكو قريش وغطفان كيف تضمنون أن قريشا وغطفان هيفضلوا منتظرين قالوا والله يا خبر فعلا طب نعمل ايه قال لهم لا أنتو عشان تدخلوا المعركة بصحيح كلام ده سريعا قبل ان يقع القتال خلي بالك ان الكلام ده بسرعة قبل ما قريضة تمشي بالسلاح والخيل وتروح تضرب المسلمين بسرعة يعني المسألة فيها التوقيت الفوري نعمل ايه لهم لا انتو روحوا لقريش وغطفان والاحزاب العربية المنتظرة دي واتفقوا معهم لو انتم فعلا عايزيننا نقاتل هتولنا سبعين واحد من رجالتكم يكونوا معنا في حصوننا يقتلوا معنا حتى إذا بدا لكم أن تتركوا الحرب وتذهبوا إلى دياركم فإنكم ستمتنعون لأن في سبعين رجل من رجالكم معنا في حصوننا يبقى مش هتسبونا لوحدنا واضح الفكرة دي يعني هم أرادوا أن يقولوا بني قريضة تقول للعرب حتى نضمن أنكم لن تتركون وحدنا في ميدان القتال خلوا كتيبه من كتائبكم معانا في الحصن تقاتل علشان تضطروا انكم ما تتركوناش وحدنا قالوا له والله فكرة رائعة ونقاتل معهم وفي نفس الوقت نضمن أنهم لن يخونون ولن ينصرفوا فكرة ممتازه قال لهم بس اوعوا بقى تقولوا اللي سلام وانطلق مسرعا جرد على مين؟ على قريش وغطفان قال لهم الحق اللي حصل بنو اللي حصل بني قريزة ادركوا انهم اخطأوا في حق محمد وادركوا انهم نقضوا العهد وانه سيقتلهم كما فعل وسيجليهم على الارض كما فعل مع بني النضير وبني قينقاع فقرروا امر خطير قالوا له قرروا ايه قال قرروا ان يطلبوا منكم مجموعة عشر خمستاشر عشرين يطلبوا منكم مجموعة معهم ليقدموهم قربانا لمحمد كدليل على أنهم أخطأوا ويعتذرون إليه ويقدمون له رجالكم وقادتكم ليكونوا ثمنا ودليلا على هذا فهمين الموضوع؟ كلها ساعة جنبل قريضة عن قالوا لهم هاتلنا رجال من بتوعكم معنا أم قريش قالت إيه؟ قالت ها ها صدق نعيم فعلا يريدون أن يأخذوا منا من يقدمونهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فالرهم والله لا نفعل أبدا فأم بني قريش قالت والله صدق نعيم يريدون أن يرجعوا إلى بلادهم ولذلك يرفضون أن يعطون من رجالهم وتفرق الحلف حصل إيه نتيجة لهذا رجع بني قريضة الى بلادهم إلى, الى مآكنهم لم يحاربوا يبقى اول ما اسفرت عنه خطة النبي صلى الله عليه وسلم ان الحرب الداخلية اللي كانت تحصل انتهت. وعاد بني قريضة وعاد أيضا الأحزاب لعادت إنهم خلاص فضلوا أيام يحاولوا يعبروا الخندق لا يستطيعون وكان أملهم الوحيد أن بني قريظة تحارب معهم فلما وجدوا أن بني قريظة لن تحارب معهم أيقنوا بالفشل وقرروا أن يعودوا هم كذلك أدرجهم وسبحان الله هنا تحدث واقعتان عظيمتان الواقعة الأولى طعام المسلمين نفد مع آخر نقطة في الخطة نفد طعام المسلمين ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحنهم الغداء يعني النهاردة يا رب خلصنا الغداء خلاص ما عندناش حاجة اللهم عليك بالأحزاب اللهم منزل الكتاب اللهم مجري السحاب اللهم يا رب الرياح يا رب الارض وظل يدعو ربه ويتضرع والمسلمون وراءه يتضرعون يتضرعون ضراحه واسعه واسعة لانه خلاص مش ما فيش ده احنا وإحنا بنحفر القنبق كنا حطين الحجر على بطننا مش لقين اكل بعد الحفر والقتال ده ناكل منين؟ والواقعة الثانية انه الدنيا كانت تلج تلج برد والرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يستطلع أخبار قريش هل هتمشي ولا هتفضل وقف فقال من رجل يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم فلم يخرج ولا واحد فيش ولا واحد من الصحاب لأنه رعب خوف ورعشة وبرد ورياح فقال من رجل يخرج فيستطلع لنا أخبار القوم وأضمن له أن يعود، أضمن له يرجع، فلم يخرج أحد. مش أدري، مش وكلين، مش أدري نوقف على رجليهم، مش مش وكلين ولا لأمة. قال من رجل يخرج فيستطلع لنا أخبار القوم وأضمن له أن يعود أن يعود وأضمن له الجنة. فلم يخرج أحد فقال أين حذيفة بن اليمان فقال أنا يا رسول الله قال أخرج فاستطلع لنا أخبار القوم كده بلاش بأخبار أخرج فاستطلع لنا أخبار القوم أنا معلش أنا عايز أقف عند النقطة دي طويلة المهم جدا من يخرج فيستطلع ما فيش حد مع ان الرباط في سبيل الله ثوابه الجنة من يخرج فيستطلع ويعود ما لا يوجد من يخرج فيستطلع ويعود وله الجنة لا يوجد كل ده في كفة ثم اخرج فاستطلع لنا انباء القوم الامر النبوي يقول حذيفة فما وسعني إذ سمعت الأمر إلا أن أنفذه يا سلام على البساطة أنه أنا ما كنتش قادر لأني جعان وعطشان وبردان جدا وهناك خوف من العدو وهناك فزع وهناك ريح كانت تقلع الرجل الواحد يمشي تيجي الريح تشيله لكن لما صار أمرا لا يستطيع الإنسان أن يعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا إحنا بقى دلوقتي ساعات كده ببساطة من غير يعني من غير تعب كبير يبقى في أمر حقيقي ولا نأخذ به إزاي شوفوا ببساطة كده بنمر على حاجات إزاي ولذلك يقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة يعني ارتداد عن الدين أو يصيبهم عذاب أليم كله إلا مخلفة الأوامر يا اخوانا كله إلا العصيان صلي مش هصلي فعش. قوم الآن للصلاة لا يقوم للصلاة الصيام لا مش هصوم امتنع عن النظر الحرام لا هنظر إلى حرام امتنع عن كذا العصيان ده مسألة كبيرة مسألة فظيعه لم يطقها حذيفة وخرج ليستطلع عن باء القوم يبقى كل مغريات الجنة والطاعة والثواب شيء وان انت تعصي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اشد بكثير. هنا هنا حصل ايه بقى المسلمون استكملوا السمع والطاعة هذيف سمع الكلام دعوا الله وتضرعوا وافتقروا الى الله وكانوا عبادا يعرفون انه لا نصر الا من عند الله قام سلاح المخابرات الحربية بعمل خدعة فتتت صنوف المشركين من هنا واليهود من هنا خلاص وبدأ المشركون يجمعون آنيتهم عشان يروحوا وبدأت قريضة ترجع أراد الله أن ينكل بالمشركين بقى اللي كانوا جايين متفاخرين فأرسل جنديا من جنوده ايه هو الرياح الرياح الهواء فاذا به يقلع خيام المشركين واذا به يقلب قدورهم واذا به يحملهم حملا واذا به يقلب احوالهم ويتناثرون في الصحراء وبقت حاجة تدحك عشرة الاف شخص بيترموا في الصحراء وهم احياء وتأتي الرياح فتحمل الواحده منهم مئة متر ومئتين متر وثأوى. ده ده مش بالمتر انا لك للتقريب تحمله اميالا والخيام والقدور و... واصيبوا بالرعب والفزع وكف الله المؤمنين القتال فين الغزو في... فين الغزو فين الحرب مفيش فكرين فاكرين لما قلتلك في مقدمة الغزوات ان معظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع فيها قتال اصلا فاكرين ده تلك لم يقع فيها أي قتال إنما هي ملحمة تربوية ومنهج اجتماعي ناضج وبلورة للمجتمع وأسلوب في العلاقات السياسية والدبلوماسيه لذلك جاءت الغزوة هكذا تجمع عشرة آلاف لحرب المسلمين فحفر المسلمون الخندق فخانت قريضة العهد وشرعوا في قتال المسلمين فأوقف النبي قتال هؤلاء وأولئك ودعا ربه فجاءت الرياح وقلبت القدور وأعادت الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فاكرين كلمة جئنا لنستأصل المسلمين أعادتهم بغيظهم بنفس الفكرة انهم متغظين من المسلمين لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وهم مشيين بقى كذا مروحين نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليوم بعد اليوم بعد هذه الواقعة اليوم نغزوهم ولا يغزونا لن ترجع قريش لغزونا بعد الآن, بعد الآن أبدا خلاص لا يمكن تعود كانت فاصلة ومشت قريش وغطفان وقبائل العرب في خزي وفي عار ولم يعودوا أبدا لتهديد المدينة بعد ذلك نصر مبين من الله عز وجل لذلك أيها الاخوه ولعلي للوقوف هنا لأن الوقت أيضا جاء علينا ولكن سيكون لنا مرة قادمة لقاء قادم إن شاء الله حول ما بقي في غزوة الأحزاب بقي أمور بقي تعقيب القرآن أصلا كله على غزوة الأحزاب وبقي ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع بني قريضة بعد كده هيسيبهم كده عايشين جوة المجتمع طبور خامس وخنجر في جنب المسلمين بقي النظر في أمر اليهود وما فعلوه بقي التجاء اليهود إلى خيبر بقي في غزوة قريضة أمور في منتهى الأهمية ولكني قبل أن أختم لقائي هذا أيها الإخوة وقبل أن نقف إلى القرآن على هذه الغزوة احب ان اشير لكم على ارتباط احكام الفقه الاسلامي باحداث الغزوه احداث الغزوه انبتت ورتبت ارتباطا لاحكام الفقه الاسلامي ازاي اولا انا قلت لحضراتكم ان الحرب بقت تكشف المنافقين واحد شكله مسلم لكن هو منافق ولا بيحبش الاسلام اول ما قريش اول ما بني قريضة خانت العهد تقدم هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله معلش انا هستأذنك اروح اروح احنا رايحين تصوير احنا رايحين ان هذر من مثل فين تروح احنا من هذر يا ابني حرب رايح فين قال له معلش هستأذنك اروح اصلا عندي ظروف في البيت الله الله إحنا نهزر وجاء القرآن حكى القصة دي جابها القرآن حكاه قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وأقول لكم إن فعلا المسلمين نساؤهم وأولادهم أنتوا شفتوا اليهودي كان وصل لغاية المكان اللي فيه نساء والأولاد بيوت المسلمين لازم يحصل لها إيه بيحصلها تحصين مش تحصين عسكري بقى في وقت المعركة لا بقى تحصين تاني طول العمر تحصين عشان تعرفوا يا جماعة احنا بيوتنا النهاردة شكلها ايه البنت اللي بتخرج متجملة متبرجة تخرج كأنها مية النار تفتك بالمجتمع ببسمة ولفتة ونظرة وثوب تهتك المجتمع تهتك سترة تضيع امان الفتى المسلم وهي تخرج بهذه الصورة تجعله بدلا من ان يكون عابدا مسلما مصليا يذكر رب العالمين وقضايا الاسلام متتبع لما يراه وهي تقف امام المراه ساعة وساعتين وثلاثة تعد نفسها كقنبله فاتكة تخرج لتفتك بالمسلمين تخرج وكأنها تريد ان تفجل بالتبرج تبرج إذا خرجت المرأة يا إخواني من بيتها تمشي هكذا فإن كل عين تقع عليها البنت ذي نفسها عليها ذنب مثل ذنوب كل العيون التي وقعت عليها ولا ذنب ولا عين واحد. كل ذنوب العيون التي وقعت عليها لأنها هي التي تسببت في هذا حينما تضع الأبيض والأحمر والأخضر والأسود وتتزين وتفعل وتمشي في الطرقات بهذه الصورة يتعود عليها عشرة ملايين ذنب هتحمل ازاي؟ شافوها كالا تلات تلاف شاب كل شاب بنظر إليها عشرة عشرين نظرة ملايين الذنوب وتعود بمقت وغضب من الله عز وجل صنفان من أهل النار لم أرهما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت إشارة إلى أصات الكوافير واللي بيعملوا في أنه كيف يزين الرأس هي دي هم دول دول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا, ولا ريحة الياسمين والفل بتاع وإن ريحها لا يوجد من بعد كذا وكذا لو كنت في أقصى شرق الدنيا تشم ريح الجنة ولكن هؤلاء لا يجدون ريح الجنة لأنهم عبارة عن ميت نار تهلك شباب المجتمع هذا ما عرضته بالضبط سورة الأحزاب وإن شاء الله سنقف عندها في المرة القادمة هي لأننا عرضته بالضبط سورة الأحزاب هذا هو المصحف هذا هو كتاب الله سورة واحدة سورة واحدة هي سورة الأحزاب تتكلم عن القتال والحرب وتتكلم عن أحكام البيت المسلم عن أحكام الاستئذان وعن أحكام الحجاب سورة واحدة أن القرآن يعرف أن تشريع الأمور الاجتماعية مع ما حدث في الغزوات من قتال هي لحمة واحدة وهي نسيج واحد فتدبروا وفقه يا أولي الألباب واعلموا أن هذا الدين دين واحد وستجدون أيضا في هذه الصورة كلاما عن نساء النبي مش اللي قتلت الأسير صفية عمّة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قتلت اليهودي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء يا نساء النبي فلا تخضعن بالقول يا نساء النبي يا أيها النبي قل الكلام صار عن النساء بسبب خطورة مرة واحدة من يهود على البيت المسلم كأن سورة الأحزاب ثورة كاملة لتصحيح بيوت المسلمين أيها الإخوة اتقوا الله في بيوتكم وفي بناتكم وفي زوجاتكم اتقوا الله في أجيال أنا عارف أن يمكن البنت بتاعة النهاردة ولا الولد أبوه أمه كانوا هم اللي كنا بنشفهم من عشرين أو خمسة وعشرين سنة يسيرون في الطرقات ونقول كيف ستكون الأمة بعد ذلك وها هي الأمة نرى أبناءهم اللي سنهم سبعتاشر وثمانتاشر وعشرين واثنين وعشرين نراهم وقد رباهم آباء هم أصلا لم يتلقوا قصة من تربية الإسلام لذلك تعالوا إلى دين الله تعالوا إلى الإسلام تعلموا تربوا اجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعيدوا الحياة مرة أخرى حياة طيبة صالحة أسأل الله أن يحسن إلي وإليكم بأن نكون ممن يتربى على دين الله حقا وممن يفقهه صدقا وممن يعود إليه فعلا وممن ينفض عن يده كل هذه الآثام والذنوب التي أغرقتنا حتى وصلت والله إلى أنفنا نسأل الله اللطف في قضائه وقدره وإلى لقاء قادم إن شاء الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته